قال يا أخي أهل السنة مرة حملوا على عبيد لبيه من أجل هذا الفتوى وضربوه بكلام قالوا يا أخي اسمع دماج عند أهل السنة خطح مرة صحيح دماج عند أهل السنة خطح مرة